بوك تو أستوجبات سميت ثمانية عشر مايس ما اسكوبشان تنظيف, تنظيف المنزل شو دين إر سستين اليوم هو السبت اليوم هو السبت شو <سؤال> اليوم عندنا وقت كافي اليوم عندنا وقت كافي شو <سؤال> دين اليوم ننظف المنزل اليوم ننظف المنزل Es uskopju الحمام istabu. Ana unodzifu lhamam. Ana unodzifu lhamam. Mans vīrs mazgā mašīnu. Zauji yaghsilu ينظفون الدراجات الأطفال ينظفون الدراجات الجد تسقي الزهور باني اسكوبي بانو استبو الأطفال يرتبون غرفة الأطفال الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. مانس فيرس ساكارتو ساو راكستام جالدو. زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. إسا ليكو فيليو أنا أضع الغسيلة في الغسالة. أنا أضع El Rasil fi el Rasala Skaru Velu Anna anšuru Anšurul Rasil Anna Anšur El Rasil S Gludinu Velu Anna Aquil Malebis Anna Aquil Malebis Logi ir netīri. <nétiri> النوافذ وسخه النوافذ وسخه جريدا اير نيتيرا الارضيه وسخه الارضيه وصخة من ينظف النوافذ من ينظف النوافذ كاس إزسوك من ينظف بالمكنسه الكهربائيه من ينظف بالمكنسه الكهربائيه كاس نومازغاستراوكوس من يغسل الصحون من يغسل الصحون